بسم الله الرحمن الرحيم الف لا م م ن غُلِبَت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساء السور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 وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِم كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ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 يخرج الْ الحَيَّ منِ المَييتِ وَيُخْرِجُ الْ المَييتَ منِْ الحَي وَيحيل الْ الأأَضَ بدَ مَووتهَا وَكَذَلكَ تُخَجون وَمِنْ آياتاتِه أَنْ خَلَقَكُم مِ تُرَابِ ثمَُّ إذَا أَتُ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 وَمِنْ آياتاتِه خَلقُ السَّمواتِ وَالْأَضِ وَاخْتِلَافُ ْلسِنَتِكُمْ وَأَلوَانِكُمْ إِ فِي ذَلِكَلَ آياتاتٍ للِعَالِم وَمِنْ آياتاتِهِ مَنَامُكُمْ بالِالليْلِ وَنَّهَادِ وَبتِ غَاءكُم مِم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 إَِّ فِي ذَِكَ لَ آياتاتِ لِطَوْمِ يَعقِبُون وَمِنْ آياتاتِهِ أَ تَبُمَستَّم وَالْأَربُ بِأَمرِ سَُّ إلَ دَعكُمْ دَعْوَةَم مِنَ الأأَوْبِ إذَا أَ تُم تَخُجون وَلَهُ مَْ في السَّمواتِ وَالْأَرْرضِ كُلُّ النَّهُ قانِكُ وَهُو النَّذِيَ بدَاءُ الْخَلقَةُم مَا يُعيدُهُ وَهُو أَهُوُ عَلَ وَلَهُ المَتَلُ الْ أَْنا فيِ السَّمَاواتِ وَالْأَرضِ وَهُو العزيد وَرَبَّلَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَٰكُم فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ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 مِنَ ال الذيَّذ لَ صَلَّقُ لِنَهُم وَكَانوا شًا كلُلّ حِزْبِم بِمَا لدييْهِم سَلِحون وَإذاَا مَسَّنَّ تَبُرُون دَعوْرَبَّهُ مُنِي بينَ إلَيْهِسَُّ إذَا أَذاقَهُم مِنْهُ رَحْمَ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّن رَّحْمَةٍ إِذَا فَيْطٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَنَقْنًا مَا سَرَّحَمَتْ فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُضُ الْلِذْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِلْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 من كَفَرَ فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعبروا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فضله وَلا قدَد أَوسَل النامِ قَبلَلكَ رُسُلًا إ قَوْمِهِم فَجاءُهُم بِالبَيّيناتِ فَ تَقَنا مِنََّن أَجرَمُ وَكَانَ حَبقن عَلَنَا نَصر المُؤمِمين اللههُ الذي يَوْسلُ لَا حَبَةُ فُ سَحَابَ فَيَبصُبُهُ فيِي السَّمائِكَي فَيَش